الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم ما كانت مرصادا للطاغين مآبا يابسين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما ووسقا جزاءهم وفاقا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 كِين مَفازا حَدائقا ام نابا وكوارب اترابا وكاسا دهاقا لا يتمنون فيها لقوا ونكذابا جزاءا من ربك عطا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 والمرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا لن